فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين لا يصح أن يكون للمشركين بالله عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا عهد أولئك المشركين الذين عاهدتمهم أيها المسلمون عند المسجد الحرام في صلح الحديبية فما أقام لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه فاقيموا انتم عليه ولا تنقضوه ان الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون اوامره ويجتنبون نواهيه ويتامل الانسان كيف ان الايه الكريمه قد ختمت بقوله تعالى ان الله يحب المتقين ونعلم ان تطبيق ما في هذه الآية من التقوى وأن تقوى الله تعالى تستجرب محبة الله تعالى فاستعيدوا من عمل بطاعة الله ونال محبة الله تعالى ثم قال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون كيف يكون لهم عهد وأمان وهم اعداؤكم وان يظهروا بكم لا فيكم لا يراع فيكم الله ولا قرابه ولا عهدا بل يسمونكم سوء العذاب يرضونكم بالكلام الحسن الذي تنطق به السنتهم لكن قلوبهم لا تطاوع السنتهم فلا, يفو فلا يفون بما يقولون وأكثرهم خارجون عن طاعة الله لنقضهم العهد إذا ربنا جل جلاله يحذر المؤمنين من الكافرين وهو أعلم بهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 إذا ما قاله العرب البراطيل تنصر الأباطل فهؤلاء لأجل حطام الدنيا والدنيا كلها قليل كما قال تعالى قل متاع الدنيا قليل فربنا قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم ثم قال إنهم ساء ما كانوا أي ساء عملهم ثم قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه وأولئك هم المعتدون لا يراعون الله ولا قرابة ولا عهدا في مؤمن لما هم عليه من العذاب فهم متجاوزون لحدود الله لما يتصفون به من الظلم والعدوان ثم قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون فان تابوا الى الله من كفرهم ونطقوا بالشهادتين واقاموا الصلاه واعطوا زكاه اموالهم فقد صاروا مسلمين وهم اخوتكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم لا يحل لكم قتالهم فإسلامهم يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون فهم الذين ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم ثم قال تعالى وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون وان نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على ترك القتال مده معلومه عهودهم ومواثيقهم وعابوا دينكم وانتقصوا منهم فقاتلوهم فهم أئمة الكفر وقادته لا عهد لهم ولا مواثيق تحقن دماؤهم قاتلوهم رجاء ان ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدين قال تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول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 عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خزاعه حلفاء رسول صلى الله عليه وسلم أتخافونهم فلا تقدمون على قتالهم فالله سبحانه أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا من فوائد الآيات أولا دلت الآيات على أن قتال المشركين أن ناجثين العهد كان لأسباب كثيرة أهمها نقضهم العهد يعني أن هذا نقض العهد متجذر في قلوبهم لعدم إيمانهم ولعدم صدقهم ثانيا في الآيات دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة الزكاه فإنه يقاتل حتى يؤديها كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. ثالثا استدل بعض العلماء بقوله تعالى وطعنوا في دينكم على وجوب قتل كل من طعن في الدين عامدا مستهزئا به بعد استتابته يستثاب وإلا يقتل رابعا في الآيات دلالة على أن المؤمن الذي يخشى الله وحده يجب أن يكون أشجع الناس وأجرأهم على القتال وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون قويا وفي الآية الثالثة عشر أشار الراج في تفسيره عند قوله وهم بدؤوكم وقال بأن البادي أظلم هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته